الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل يَا مُوسَى ابْغُوا لِنَبِيٍّ إِلَهُ مُبْعَثَ لَنَا مَلِكًا ابْغُوا لِنَبِيٍّ إِلَهُ مُبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلَعَنْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ لہ لو گیری نئی نا سلم کو نبی اوپو نلک کو نوبیل ملکی مِنو لو چاچ اللَّهُ أَصْبَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آية يَجُومُ التَّابُوتُ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن فقَالَ قَاوتُ بِن جُنُودِ قَالَ إِ اللهَّهَ م بتَلكُ بِنَهَر فَمَن شَرِبَ مِنهُ فَلَْسَ مِن فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَسَ مِن وَمََّم يَقُعَنُهُ فَإِنهُ مِن إِلَّا مَنِ التَّوَ فَ غغفَةَ بِيَجِه مِنْهُ إلَّا قَللَ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 لوکل ہوں نچل موسلی